بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا يواعدكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاء الحَبّ خدِجونَ الرسُول وَإياكُمْ أَ تُؤمنِنُوا بالِاللهِ رَبِّكُم يُخْررجونَ الرسُول وَإياكُ أَ تُؤمنِنُوا بالِالل ي رَبّكُمْ إنِكُ تُمْ خََرجِتُم جهادَ فيِي سَب وَبتِ تَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا آلامُ بِمَا أَخْفَيْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَسْقُفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ آذَاءً أَوْ يَبْسُطُوا 119. وليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 110. لن تنفاكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 وَمَا الدَّنُّ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ لا لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إليهم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل ولا يقتل اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديه 119. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم 110. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما واضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَيْأَسُ الْحُفَاةُ مِن أَصْحَابِ الْقُبُورِ